الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير تبق الله أجمعين وعلى آله وصحته ومن اهتدى بهذه واستنى بشنته لا يوم التين أما بعد فالنغطوب له الحالة ثانية الحالة الأولى أن يرده كما أخذ دون زيادة أو مقصان وفي هذه الحالة يكون صاحب الحق قد وصل إليه حقه كاملا إلا أنه يجب على الغاصب أن يضمن أجرة المغصوب إن كانت هناك منفعة منعها من الشيء المغصوب وبينا هذا فيما تقدم وبناء على هذا يبقى السؤال إذا تصرف الغاصب في شيء مرصود او أن هذا مرصود زاد من نفسه او نقص او كنس بعضه لاثه سماويه او رحي ذلك فالعلماء رحمهم الله يجعلون هذه المساله تحت عنوان زوائد المرصود ونقصانه زياده المرصود ونقصانه فإذا جاد المغصوب أو نقص له حالتان الحالة الأولى أن تكون الزيادة والمقصال ناشئ كل منهما قد نشأ كل من هنا من الشخص الغاطب فيزيد الشيء المغصوب بفعل من الغاطب أو يوقف الشيء المغصوب بفعل من الغاطب وحينئذ تكون يد الغاصب يداً معتدية في حال النقص ويداً متفضلة في حال الزيادة الحالة الثامنة أن تكون الزيادة أو يكون المقصار من المقصود لفسه فالمقصود بنفسه نقص أو تلف بعوه طعام يتعفن بعضه ويبقى بعضه شخص اغتصب طعاما وأخذه من فائضه فتلف بعض الطعام وبقي بعضه وكانت تلف من نفس الطعام أو اغتصب عسيرا فصار عصير وخمرا والعياذ بالله بسبب المدة وهذا من نفس العصير ان اذا طالت عليه المدة خمر فحينا اذا حصل النقص من الشيء المرسوب وقد تكون زيادة من الشيء المرسوب أيضا نجد ما لو أن هذا المرسوب أخذه الغاصر في حالة سيئة ثم تحسنت حالته كأن يكون مريضا ثم شفي من نرضه دون أن يكون أغاق القبعالك أو تعافئ مالك أو يكون مجمونا في العرب الثلاث القدير سموها لسيكم الجنون يجون فعلهم الرافض نحن هذا الشيء الذي هو الزيادة وقعت لسال الله عز وجل ولسال الله عز وجل فيها أجل عندنا مشألة أحوال الزيادة والنقص وعندنا أحوال التغير التي هي الزيادة في المقصوب أو النقص وعندنا منشأ هذا التغير هو أن يكون ناشئاً من العين المقصودة أو يكون ناشئاً من العام فالمصنف رحمه الله ذكر هذه المتاعب وفي الحقيقة كل من الزيادة والنقص قبل الضحة هذه المتاعب وبيان حكمها كل من الزيادة والنقص ينقصن كل منهما إلى أحسان ثارة تكون الزيادة والنقص في الزاد وتارخه في المنفعة وتارخه في الصفه فتزيد الذات وتزيد المنفعه او تنقص الذات وتنقص المنفعه او تزيد الصفه او تنقص الصفه فهذه كلها اسوان لزياده النفع فان شهدت العين المرصوده زيادة إلا أن تكون في ذاتي في ذاتها مثل ما لو الغنم وتكاثرت هذه البيادة في ذات الغنم أو تكون البيادة في منسعة العين المرصوبة مثل ما لو كانت العين المرصوبة على صفة وتصرف الغاصب فيها فعلى حال وتصرف الغاصب فيها فأصبح التصبح للاستغلال في أكثر من شيء أن تكون السيارة للأقوب فقط ثم يتصرف فيها بطريقة فتصرف للأقوب وليف حل عليها فحينئذ زادت مناطقها وكارث تكون الزيادة في أصفف مثل ما كان في القديم يقصبه رقيقا ويكون الرقيق جاهلا فيعلمه فإذا علمه صنعة فإذا تكون فينا إذن الزيادة في الصفحة أو يأخذه مريضا يأخذ مثلا بهينة بهائم ترتصب إبنا أو بطرا أو غنما وهي مريضة فيردها صحيحة في أو يأخذها صحيحة ويردها مريضة إذن مقص وزيادة استفاد فإذن عندنا الذات وعندنا المنافع وعندنا استفاد وعندنا القيما فتكون الزيادة من في القيمة فيغتصبه سيارة وقيمتها أثناء الغصر عشرة ريال ثم يرخص سعرها تصبح بثمانية آلاف ريال فهذا نقص في السوق والقيمة أو يغتصبه أرضاً أو عنارة أو فلة قيمتها الميونة ثم تصبح قيمة سن مليون أو العكس يأخذها وقيمتها المئة ألف ثم يردها وقيمتها لأتاء ألف فهذه بيادة القيمة ونقص القيمة فهذه أربعة أشوار من بيادة بالنقص الذات المنفعة الصفات القيمة كل هذا تمهيز لما سيذكره المصنف رحمه الله من المساعد فإما أن تكون العلم مخصوبة زائدة أو ناقصة وإذا زادت النقصة إنا من الغاصب وإن من غير الغابر ثم أحراب البيادة من النقص إما في ذات العين المرسوبة أو منافعها أو قيمتها أو في ستاكها هذه كلها أمثلة يذكرها المصنف تدور حول هذه الغواب التي ذكرناها يقول رحمه الله وإن ضرب المصورة أولا المصور يكون من الذهب والفضة والذهب والفضة إما أن يكون تباعش وإما أن يكون حليلا وإما أن يكون نقدا مضغوبا إن كان من الذهب جماني وإن كان من الفضاقي فدراها فالذهب في منفعة الفليل ممكن أن يصاب حليا كالأسرة والقلال وفيه منفعة النقد أن يكون ثمناً للأشياء كالدنامير وفي زمان من الجنيهان. وإن لا أن يكون منفعة الفريق وإن لا أن تكون فيه منفعة النقضية يصرف ويعاور به أو يكون السبائف يكون السبائف موضوعاً من أجل غلاء السور ونقصه أو يجعلها الإنسان عنده شيء يتطرف فيها عند الشاجئ حتى الفضة كذلك تكون سليشة تكون خامة وتكون رأي رسلية وتكون دراهم مضروحة في حالة ما إذا غفظ ذهبا أو فضة إما أن يأخذها سباك ويردها مضروحة أو يأخذها رسلية ويردها مضروحة أو العل. العلماء رحمهم الله لما قالوا وَإِنْ ضَرَدَاً مَغْصُوباً دائماً نقول ليس المهمة للمثال المهم, المهم قائدة للمثال فالزهد المثول من القلائف والأسورة والخواتين في الحقيقة فيه منحعة النفس وفيه الزيادة الصنعة لأن صنعته تكلف وجعله أسورة وقلائف وخواتل يكلف على الشخص لأنه يجتازي لا للصنع. فإذا كان مصوغا يمكن لطاحب الذهب يت... للمرأة طاحبة الذهب أن تتحلى به هذه الممثلة وممكن أن تصوغه وتضربه دراهم إذا كان حفظة أو تضربه دنامير إذا كان ذهبا لكن بالعكس لو كان دراهم وأرادت أن تحوله حليا فإن منفعة الدراهيم قاصرة لأنها في البيع والشراء والأخذ والعطاء ما يمكن للمرأة أن تتجمل بالدراهيم لكن بالنسبة لحلي تتجمل به ويمكن أن تضربه فيكون عملة سواء كان ذهب أو صدر ففي حالة ما إذا أخذه حليا ثم صاغه ضربه دراهم أو دناير حينئذ نقص المنفعة الموجودة فيه لأن المنفع الموجود فيه بالشريب أتم وأكمل مما لو كان دراهم أو دنامير فإذا أخذه وهو شريب وعدف به وطيره دنامير أو دراهم فقد أنقص منه الصنعة وكلفت الصنعة وأنقص منه المنفعة وعلى هذا اختلف العلماء بعض من أهل الحلم يقول إذا أخذ الذهب أو الفضة وتطرف فيهنا بأي تصرف لنقص او زيادة يرب عين المصور زائدا أو ناقصا ولا نطالب بالضماء من أهل العين من قال إذا ضرب المصور إذا ضرب المصورة دناني أو دراه نطالبه برده إلى ما كان عليهم ويرد المغصوب على حالة التي كان عليها أو قريبا منها إذا تعذر عليه المثلية ومنهم من قال يرده من النخص الموجود فمثلا لو كان شريا وهذا الشري كله أسرى فأخذ فيلغرام من الذهب كله شري وصاغه وصهره وصيره في قالوا نسأل الصاغر لو أردنا أن نسير الكيلو ذهب نسيره مصاغا وأسيرة نهل ما ثاني كم قال المكلف كل سوار خمسة ريالات لك. وهي أسرة أسرة فحينيه المعنى حق فحق خمسين ريال قالوا يرب المصور ويرب النقص الذي حدث بسبب تغيير فيضمنونه على المغصوب ويضمنونه النقص للمنافع وهذا هو الذي درج عليه المصنف الحيان قالوا لأنه ظلم صاحباً النصوب ففوت عليه يمسعت النصوب ويجب عليه رب العين فنطالبه بالأمرين نطالبه أن يرد الذهب إذا كان في الغرام يرد على حالته مهما دلغ من الدنامير المضروفة من الذهب أو الدراحي المضروفة من الذهب ونطالبه بدكت القيمة لكلفة الصنعة في هذه الحالة يشتم على هذا القول مسألة الربع لأنه حينما غصب ذهبا وجب عليه أن يرد النسب وزناً بوزن ويداً بيد فإذا طالبناه بالفضل فضل الصنعة كان هذا نوع من المبادلة مع الحضر من الزيادة ولذلك يقولون لا يستقيم أن يطالب بالزيادة من هذا الوزر كما قال بعض العلماء رحمه الله ومن ما يقول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفقط الحضرة في التماسل بين الزهب بالزهب والحضرة بالحضرة في الصنعة والجودة بدليل حديث التمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بكمل فيه قال عليه الصلاة والسلام أكله تمر خيضر مثل هذا قالوا الله بالله يا رسول الله إنا نبيعه الصاعم هذا يعني الجيد بالصاعم من الربيع فقال عليه الصلاة والسلام أود عنه الربا ربه ربه يعني جمع بالدراهن الحديث قالوا فأطفط الجودة في لقاء اللبوي باللبوي ووجب التناثل لغض النظر عن كون الحديد والآخر رضيها وقد قررنا هذا في باب اللباء والصف وبيلنا أن عمونا قولي عليه السلام الذهب بالذهب يقصد التناثل بغض النظر عن الجودة للصنع وبغض النظر عن الجودة في مكة الذهب من جهار واحد الاشياء وبيلنا هذا وقلنا إن ملهب الثالث الصلاح رحمه الله عن هذا بدليل قصة بن مع الصائر فينما قال إني أبيه المصار وأستفبل يعني إذا بادرت بالله أستفتني قدر الصنع والتعالي فنهاه ابن عمر واستثلت عموم الحديث وهذا يقول حتى أن الثلاث والصحاب ربما رحمهم والثالث من الإحساس كانوا يفهمون العموم على ظاهره إذا تفت هذا فإنه إذا رد ذهب بالذهب أن الفوض الأول لا يرد إلا عمل المقصود نقص أوزادة نقص أصنعك أوزادة قالوا لا نظلمه لا مثل ما هو جواب المصنف رحيمه الله وما هو جواب حنادلة رحيم الله عن هذا الإشكال بيننا لم يقولون يجب ضمان الصنعة وهذا الضمان للصنعة يوجد أن هذا حق في التنافل والله فرض علينا المبادلة في الزهد الزهد التنافل ردوا رحمه الله في راسقهم على ذلك بعد الشابعية قالوا إن هذا ليس من باب المبادلة في الزهد وإنما هو من باب الضمانات والضمانات خارجة عن قائدة الجبال ليس لا علاقة لأنه هو الآن مبادل ذهب إلاها هذا عين الزهب الذي تصد وهذا ضمان للتصدق المخصوص ما في مبادلة من الذي قال أنه يبادل ذهب إلاها وهذا النواب الشديد وصلاب إن شاء الله لأنه لم يبادل ذهب المعين الذهب الذي أخذه وإنما رد عين المأخوص وليس فيه مبادلة حتى يريد إشكال أدرويات المسألة التي ذكره ولا شكاء فأرى فيما ظهر الله أعلى أن هذا القول من قوة المكان لأن الله تعالى يقول وإن عاقدتم فعاقدوا بمثل ما عاقدتم به الله عز وجل ورسوله ضمان الحقوق لأهلها فهذا الذي أخذ الزهد وتصرف فيه إذا رده وهو ناقص فإنه لم يرد الحق لصاحبه كاملاً كاملاً فنقول له عليك أن ترد عين المرسوب ويلزمك أن ترد حق الزيادة التي انتقطتها لفعيل ثم إن هذا الرجل الذي انتصد الزهد تصرف ونآخذه بتصرفته فإيجاب الطمام عليك على ما على من ضرب النصوب إلا ما هو الزامه بما فعل وجدت يدانه والمعارض ومعارضه في جانب جنائته تقول على الاصول الشرعيه وتقرره ولذلك لا شك ولا اشتباه ان شاء الله في رد المنصور مع ضمان النص الحاصل لصدر الضرر و وهذا سجل الغزله المثل الثالثه مساله مساله الغزو المثل الاولى انتبهنا على على قضيه وهي اذا كان المضروض نقص وألزمناه بظمان النقص يرد السؤال لو أنه ذات فأصلح المصور بعد ضربه أفضل وأثن وأثن مما كان مصورا في الحقيقة هذا بعض الظلمان يذكر وإن كان حل إشكال لأن الفري لا يشك ان منذعة الفري مع وجود الصدعة أكبر ولذلك صدنا الشرح على ما ذكرناه أنه نقص ليس لذيادة وقول مدفد الغذنة الشيء ضرور إذا أراد الإنسان يتصرف فيه ينسجون وربما يأخذه ويتصرف فيه فيجعله بسطا أو لحفا فلفي هذا الأصل الشيء المغزون يمكن أن ينتفى به في أكثر من منفعه ويمكن أن يُصرف بأكثر من وجهة فإذا أخذه وصرفه على وجهة معينة فقد أفصل المنافع التي كان فيه أولا وهذا مدى الضعب لما أرحم الله أن نسك الغذب يعتبر من أنقاط العين المصورة وليس من دياذة الضعب الضلما يقول من ديابة. ويجعل نسكه يعني قيامه بالنسيج ثلاثة وتعال وفي هذه الحالة يقول استغل نادة الغذب وارتفاد منها وجعل لها فائدة وجعل لها قيمة هنا يكون المخصوب قد ذابع وليس بنفس والأول أظهر من ذهة المنفع والثاني أظهر من ذهة الصفة ففي فرص بين الصفة وبين المنفع إذا جئنا منظر إلى أن الشيء وهو خام فيما تأخذ خام الصور أو خام الوضع وتريد أن تصرفوا لأكثر من جهة فأنت بالخيار من منها فيمكن أن تصرفوا إلى منفع النبوسات وممكن أن تستجعوا إلى منفعة الخرش والبصر فالمنافع فيه وضو الخام أكثر وأتم إذا كان منسوجا أو كان قد صرفه وعطب إلى وجهة معينة من المنافع فحين إذن من جهة المنفع أضلع من جهة أفصفة كونه أصبح منصود لا شك أنه تكلفه الصمعة تكلفه وتحتاج منه إلى مال خاصة إذا استأدر من يقوم بذلك فهذه زيادة فهي نطس من وجه وزيادة من أجلها وعلى هذا إن شئت تجعله من, من, من زيادة منفعة وإن شئت تجعله من زيادة الذات وفتها من زيادة قفة الذات فإن شئ من نقص المناحق والأول أظهر أنه ثاني أظهر وهو, أنه أن وهو أن هذا النساء وهو أنه من نقص المناحق لأن صاحب الصوف ربما أراده بشيء غير الشيء الذي فعله غرضه وعلى هذا يكون أظهر ويكون في هذه الحالة ضامن من نقص. فنقول له يلدمك دفع هذا الشيء الذي نفجه يعطيه بعينه النقصور منه ثم ننظر من الذي حدث من النقص فلو كان قيمته فوهو غزر في ساوي خلصين في السوق وبعد أن نفجه أفصح قيمته أربعين لزمه ضمان النقص ويغض الشيء المقصوب مع ضمان النقص لو كان زائدا فإنه يرد ولا يطالب بصنعته وأجر في الصنعة والعمل فلو أن هذا الشيء الذي نتجه كانت قيمته قبل أن يتصرف فيه لعزب وبعد أن تصرف فيه فأحدث فيه الصنعة كلفته الصنعة خمسين فأصبح يداه بمئة وخمسين فقال أريد أن يضمن لحقي نقول ليس لأبق الله للحق وعلى هذا يفقص إحقاقه في, في هذه المنفعة ولا يؤمن له كما تأثن شاء الله في مسلم صليف رحمه الله عن هذه المنفعة وقصر الثوب أو, أو صدغه إذا تصرفت الثوب الثوب طبعا يكون مفصل ويكون غير مفصل والعرض تسمي غير مفصل ثوبا نذل الإحرام الإحرام إذا اتجرت به بأسه من البدن وجعلت الثاني الرجاء على شتيفه قيل ثوبان يقال هذا هذا وهذا ثوب فلنلبس ثوب لن يكون مفصلا له اسمه الخاص وقمير ونحلي فالثوب إذا كان مفصلا فإن منفعته أكمل لكن إذا أخذ منه تصفر وحور فإن هذا ينقص منفعت الثوب ويضرر المنطوحة وحينئذ يكون النقص للذات لاحظ أن الأمذة الأولى فيه نقص للمنهج ولكن تقصير الثوب في بعض قد يقص من الثوب شيئا كما لو كان للثوب كمان قويلان, قويلان وقص هذين كمين هذا نقص وهكذا لو كان الثوب تاما ثابرا إلى عنصاف الساقين فقصت حتى صارت حكم القميز فهذا نقص ففي هذه الحالة تصرفه في الدوب بقصارته نقص ونقص في ذاته فلما هرغم النقص المناهر شرعة نقص الدواب فقال في هذه الحالة لو أخذ من الشخص توبا وتصرف فيه فقصره وحوره ونقصت صمته بالنفس مطالبه برد التوب ونطالبه برد نفسه القيمة التي كانت النقص الذي وقع في القيمة الذي وقع في السبب في الصباح ولو سأل شائد ما الدليل ذلك نقوم نطالبه برد المرسوب لأنه ملك للصاحب وهو عين الزوج ونطالبه بظمان النقص لأنه من جناية يدي وقد أخذ شيئا كاملا فرده ناطصا الله أوجد أن معاقبك بالمثل ولا مثلية إلا بضمان المرس فنقول عليه أن يرد التوضى مع ضمان أرش المرس ونجرى الخشب ونحنه ونجرى الخشب في زماننا الآن الألواح الموجودة بالخشب أو الأوصاب التي تأتي شبه مادة خامس يعني ممكن أن يأخذ الألواح ويجعلها دواني ويجعلها مكاسب أو يجعلها بأفصحة المنازل يجعلها بأكثر من كذا منفعة فهي في مادة خامة في أكثر من منفعة فلو أنه أخذها ونجرها ووضعها منها في نجارتها كطاظلات أو أبوابها أو نوابها حتى تفصح هذه استغلتها للمنفعة فقد أنقص المنافع الموجودة في العلم فإذا قد تقرأ قوله نجر الخشبة إيش نجر الخشبة؟ العلماء يريدون أصل المسألة وهي نسألة المنافع أن الغاصب إذا اقتصد شيئا فأنقص منافعه وجد عليه ضمان ذلك النفس فإذا نظرت إلى لوح الخشب الواحى الخشب بننافعها الثانة بعد نزيارتها قد انتقصت يجب عليه أن يجب علينا أن نقدر ذلك النفس بالرجوع إلى أهم الخبرة وننزمه ضمانا وهذا من العدل الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة وقامت عليه السماء في العرض. هذا فعله وهذه جنايته سنقول رد الخشب بحاله منجورا ثم نضمن ذلك النقص الذي ترتب على أهله يجب عليها أن يضمن ويرده إلى صاحب الله أو صار الحب زرعا أو صار الحب زرعا هنا إذا نظرنا إلى الحب نجد فيه أكثر من منفعه ممكن للحب أن يضحن ويصير دقيقا اندع ذلك يكون في من المنفع الكثير وممكن للحب أن يُعطى للذواء فتغفل به وتغفل وممكن للحب أن يُغرش ويُزرع فإذا فيه أكثر من منفعه فلما يأتي ويضعه في الزر في نئين حده في منفعه من المنافع وكثيره الى منفعه قبل لا ترغب فيها ونلغي هذه المنفعه فنقول انه كثير من لصاحبه الذي هو المقصود منه فما يجب عليه ضمان نص على الاصل الذي قررناه او البيضه فرخه او البيضه فرخه فانها البيت تشريخ والاحتاج الى كلمه يحتاج الى ماونه ولربما تكون الخلفة لها قيمة وهي إجارة من يقوم بتفريخ البيت فلو اصف عددا من البيت ثم اتأدر من المفرقه أو قاموا بتفريخه هذا التفريخ قد يستحق مئة ريال مهل على عدد من البيت نقول ترده أفراقا لأن صاحب البيت نالك من بيض وما نشأ منهم وهو الكون أفراقا لأن الفرع تابع لأصله فلما ملك البيض ملك منفعته الذي أو, أو ما ينشأ عنه مما يتفرع عليه الفرع تابع لأصله وكله مفرخا تابع لأصله فما لكل بين ما كل الأفراح وثانيا نقول له تغنى النقص الذي ترتب على تفريخ هذا البيض ولو قال لي مؤونا وتعرف حينما نجرت الخشب ونسجت الغفلة وفرقت الزيضة نقول ليس لك من الشيء لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به ما أحد أمرك أن تفرخ البيت ولا أحد أمرك أن تنجر الخشب أو تقصر, تقصر القوب لم يقفك أحد بهذه الأشياء قد تتطرفت بها لعندي نفسك في يد عادية واليد العادية يعني معجبياً. في لأن يد على الشيء ليس في يد حق وإنما هي يد عادية لكن لو كان في يد حقي لأثبتنا له الحق وضرء ضمن له ذلك الحق في تصرق فيه في العيان والنواء غرثا ولو صار النواء غرثا النواء من التمر والغطب ممكن أن تستفيد نمسي أكثر من نمسك وممكن أن يؤخذ النواء على فن الدوار يرثمس ويقع على هذه الدوار فتشمل وتمتذب وممكن أن يضحن لها وممكن أن يزرع فالنوى فيه أكثر من منها فإذا صرفه إلى منبعة الزر فقد خفّه في زعن النهادة فنقول يكو يكون تكون العين مقصوبا مقصوبا لصاحبه وما نشأ عنها ثابد لها فهذا الغرض ثابد للنوى المقصوب فيكون ملكاً لصاحبه هذا الشكر الأول وثانياً يجد عليه الضمان المقصب على تقدير ما حدث من المقصب بسبب هذا المصرق رده وأرسى نقتهم رده في هذه الحالة يرد جميع الأعيان المقصوبة وما تفرع ونشى عنها فيرد الثمانير المغروبة والدراهيم ويرد النخيل ويرد المندوره من الخشب ويرد الزرع ويرد الذي النوى الذي صار, صار نخلا والحب الذي صار درنا يرجده لانه فرع تابع لاصله المقصود وثانيا يلزمه ضمان النقص على التقسيم الذي ذكرناه نعم وارث نقله ولا سيما الغاص ولا يفعل أن الغاصر فلو قال الغاصر إني تكلفت في ضرب النصور وتكلفت في نسك الغزل وتكلفت في زرع الحب والنواء وتكلفت في ندر الحشب نقول يدك يد, يد اعتذاء لا يضمن لك فعله لأنه واطع في عين غير موطعه غير معلوم به شرعا ولا تتحق عليه لأنه لو قلنا باستحقاته للمعنى أن رفضه صحيح ولذلك يقصد العلماء رحمه الله يده لأنها يد عادية يد عادية يسمونها اليد العادية واليد العادية لا تتحق لا تتحق أن يضمن لها ما فعلت إلا إذا زادت أعياناً يمكن فصلها عن الشيء المخصوط وهذا أمر ينبغي أن تجهده الطالب الإنس إذا رفض شخص شيئاً وأدخل على الشيء المرصوب أعيان يمكن فصلها ففي هذه الحالة الأعيان يلكن للغافة ونقول للغافة ونقول حقك ورب للناس فطوقة لا يمكن أن نقول له لصاحب المرصوب خذ مالك وخذ مال غيره لأن الله لن يدعي له السلطان على مال أخيه فنقول الغافة يربع مغفظة ثم بعد ذلك نطالب نقول لأخيه لأغاصب خذ ما حدثت من الزيادات التي يمكن فصلها عن العين المرصوبة هذه مسألة خاصة خارج عن ما نتكلم على الزيادات التي يمكن فصلها فإن الحب إذا صار نوع لا يمكن أن ترده الحب إذا صار غرعا والنوع إذا صار غرصا لا يمكن أن ترد الغرب إلى نوع ولا يمكنك أن ترد الزرع الى الى الى حالته الاولى حذوفا فهنا نقول يضمن له عين المضروب ويضمن له انقاصه بقدر الالفين <تصفيق> <تصفيق> ويلزمه ضمان نقصه على راحنه وما ان خطاث خطاث رده مع قيمته في الامثله الاولى كل اثرها ممكن ان نجعلها تابع لنقص المناجر على التفصيل الذي ذكرناه في قوله وإن خصر دقيقة هذا نقص للذات لأن للذات ونقص للمنفع نقص لذات المصور ونقص للمنفع فالخصى نسية الأرض الشرعي يقع على صورتنا الصورة الأولى أن يكون للآدمين والصورة الثانية أن يكون للبهاب أن من الآدمين من جناهير أهل على فحرينه ولا يجوب خصاء الآدمة لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل أن يتقنف والتكاثر ويخلص ضعبه بعضه ودعلى في الأرض خليفة أي أن آدم ودعيته يتخلف بعضهم بعضاً ويبقى هذا النفذ عمار في الكون بذكر الله عزيزي وفي الخصاء تعطيله بهذا المقصود وكذلك فيه إضرار للآدم لأن الخصاء تعزيب وفيه تغيير للخلقة ولذلك ذكره الله عز وجل من الأفعال المحطمة التي يتوضلها الشيطان بني آدم للعصاف من بني آدم أنه يأمرهم فيبتكوا أذان الأنعاب ويأمرهم بتغيير خلق الله ويأمرهم بالتفضل في هذه الجدوات البشرية بإخراجها عن طبيعتها التي فطرها الله عز وجل حطرة الله التي فطر ناسا عليها لا تدينها لخلق الله لا يجوز أن يضد خلق الله ولعنه صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات بخلق الله فجعل العلة غير خلقة الله عز وجده ومن لعنه الله من قشيء في الأرض ولا تشفى ما إلا لعنه ومن اللعن قرد من رحمة الله والطرد مراكب فهناك لعنة تطبد صاحبها طرداً أبدياً فيختم على قلبه والحياب بالله وهي لعنة الكفر ولعنة الكافرين صلى الله عليه وسلم هو العافية التي يختم لها على أسناعهم من أسطارهم وقلوبهم فهم صم بقم العم صلى الله عليه وسلم وهناك لعنات المعاصي في كبائر الذنوب تتفاوق بحسب درجات الكبائر فذعبها أشد من بعض على حسب ما الله عز وجل لما يقف فيه الإنسان من كذائره فالتغيير للخلقة في هذا الوعيد الشديد واللعن من الله سبحانه وتعالى فالأصل اقتضي عدل جواب في الآذن بخصائه ومن هنا يخرج إجراع العمليات الجراحية التي تؤدي إلى قطع النسل وتؤدي إلى تعطيل منفعة ان بالريا بمعنى التي يجدها الانسان من التكاثر ونسب ونرجعه الى بناء اولى إذا الا اذا وجدت الضروره مثل الاورام الخبيثه التي يخشى بها ضرر البدن كل هذه الشتات اما من حيث الاصل فلا يدوب استئصال هذه ومن هنا حرمت براحه تغيير الجنس كلها لانها تعيب حقه الله عز وجل الوجود الواقع توجب الابن الشرعي لسألها إذا ثبت هذا فالخطاء الأذمين لا يجوز وحكى عن غير واحد المجناء وكانوا في القديم يفعلونه في الأرقاء ويعتبر من أسوأ العادات وعشنعها ومن المظالم وكان يقوم به الأرقاء كانوا يخصونهم خوفا على الأعراض وهذا من أسوأ ما كان لكنه والحمد لله مقرض وذهب يما في تغيير ثقه اللحم بالابتكار حرمه الادب اما خفاء البهان فخفاء البهان فيه مفسده من جهه تطييد اللحم والعلماء في خلاف مشهور بعض العلماء يقول يجوز خفاء البهان لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيئين ام لحم مقرونين منذ اي هو الخصي وقال في بالأضاحي طيب اللحن فهو نقص من وجه كما من وجه آخر وقال بعض العلماء لا يجوز الخصاء لأن هناك فرقا بين الذي يحصل اتفاقا وضيما الذي يحصل قصا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أفحيته وجد الخصية أطيب لخنا والأفحية أراد للحنها فاشتراه ولا يبن هذا على أنتلك والحقيقة قل بالجواز فيه قوله فتمعا النبي صلى الله عليه وسلم وضحها به ولكن الشبه موجود إذا ثبت هذا فإنه إذا خسر رقيقة فإنه يعطل منافع لأنه يتكافر من مصلحة المالك وجود هذا التكافر فهو تعطيلا لمن فأعمل وما نقص بسأله لم يظهر وإن خسر رقيقة رده وقيمته هذه المسألة مهمة وهي أن الاعتداء على الأعضاء وتعقيل منافع هذه الكلية يوجد رمانها فمن اعتدى على إنسان فشل يده والجياب الله عمداً اذا اعتدى عليه عمداً أو تسبب في إثناف يده فأصلحت مشلولاً فإنه يضمن ما تشده فيه ولو أنه عطلنا فيه جزء ما, ما, ما كان متعدل على اليدين والرزيلي تقصم الدية على حسب أعداله وهذا سيكينا إن شاء الله في كتاب الدياد فالأذنان في كل أذن نفس الدين في كل عين نفس الدين ثمنا أجفال العين الأربعة في كل كل دفن ربع دين فالاعتداء من الغاطف على الرقيق بخصائه عطل منفعة لعظم كامل ولذلك يسجد عليه جناعة ويسجد منفعة المترطبة على الجناعة وعلى هذا واعتد شخص على آخر فأتلف فضربه ضربة على خصيته ضربته وحماهب الخصيتين وجد أن يدفع أبديا كاملة يلزمه ضمان الدية كاملة وفئة هذا في هذه الحالة نقول اعتدائه بالخطواء صوة منفعة هذا الحدو وعطل هذه الحدوية سيجد ضمانها كاملة كاملة وهذا بالقيمة يضمن قيمته كاملة وهناك خلاف صبحا في اعتداء الألقاء بعض الظلمان يقولون يضمنون بالدية نفس فئة الشرق وبعضهم قال يضمنون بالقيمة وهذا ما يسمى بالقياس الشد وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الثنايات وقياة الشبه هو أن يتردد الفرع المختلفين بين أصلي مختلفين بالحكم كل منهما يوجب فيه شبه منه فأنت إذا نظرت إلى الرقيق تجده آدميا فهذا يوجد إلحاقه للحر فيجب أن يشع نفسها بيجيبه إلى قتله وضم الملاحيحه بنفس ما فيه الشبه فلو كانت فيه مئة وأثر دخلتها يفعى خمسين ألف التي هي الدية الكاملة بالرقية وبعض الأحيان القول الثاني يقول لا يضمن بالقيمة ففي بعض الأحيان تكون قيمة الرقيق بيع شيء قيمة الشرق لأنه يكون فيه منافذ ويبع مدن بمئتين ألف يوجد حدة منافذ سيبالغ فيه, فيه تكون قيمة في بمئتين ألف فلو أنه أضبر به وعطل به يدفع قيمته كاملة مئتين أجل فإذا بين الأطنين هل نشقه بالشرب من جهة الآدمية تنوجد ضمانه ثامنا بالنسبة للدياد ويكون على التشقير المعروف أم نشقه بالأموال ونوجد ضمانه بالقيمة فهذا تأتي إن شاء الله بإنه هنا في باب الجناية فالذي يهمنا هنا أننا نقول للغاصب عطلت منفعة لعبن كامل عبد كأنه غير موجود فيجب عليك فنال كيمته كيمة برقيق برانغة من البلال ويجب عليك رب البطيق في حالته الناقصة وما نقص بسعر لم يضمن إذا رب المقصوب كما هو وحصل النقص في سعر إذن تقدم في الأمثلة الأولى نقص المنافع وفي المثال ننظر إلى قوله وإن خصر رقيقة فجاء بجملة منفصل عن جملة المنثقة وإن خصر رقيقة لأنه بخصار رقيق صار اعتباع على الدواب مقصر الدواب وضعها طولة ما يرى اعتباع على المنافع إذا يجب تنظر إلى أن العدو تعطل فلا يمتشر ولا يجانع يكون نقص ببتال وإذا يجيب تنظر إلى المنفع المترتبة من الجناة فكل نقص منها وهذا ذكرناه مرضى ما يكون هناك تدافل للمنفع مصف الزلاف وإيما كان فقوله هنا في خلص الرقيقة هذا للذات يبقى السؤال للنوع الثالث من النقص هو الزيادة وهو السعر وقضية نقص السعر ترجع إلى السوق ويرجع بها إلى أهل الخضر فقيمة الشيء المغصوب إذا مقفت أو زاد فيها الضمان إذا أخذ المغصوب وقيمته لاقصة ورده وقيمته الكاملة يرد على حاله مثلاً وقيمته أخذ شيئاً قيمته مئة الف. ولما أرد ورد أصبح حسانه مئة وخمسين يرده في حاله ولا يرد له المالك الخمسين ما يرد له الخمسين في السوق لكن لو أخذه وقيمته 100 ورده وقيمته 50 سنة لا يضمن لا يضمن الغاطر لأن هذا النقص ليس بيبه ولا ناشئ من الصرف فيه وليس له علاقة لأنه راضي إلى تقدير الله جز وجل وأمره سبحانه وتعالى وهنا يعني يكاد تكون المسألة تكاد تكون المسألة إجماعية وما ما يظهر نفسه إلا أن فيها شدودا وخلافا فقي عن أبي الدور الفقيه المشهور إبراهيم ابن خالد ابن مزيد الكلبي صاحب الإمام كان شابعيا ثم أصلح صاحب مذهب واجتهاد وهو الذي يقول في الإمام أحمد الله أعرفه بالسنة منذ ثلاثين عاما كان إماما رحمه الله الحق والعلم والعمل هذا الإمام يرى أنه إذا نقص في السوق يجهل ويجهل المضمان جميعا على هذا الطول الضعيف الشاب إذا أخذ السيارة خمسون ولما ردها بعد السنة أصلح خمسين عشرين ألف يردها مع خمسون عشرين ألف يضمن النقص ولكن الحقيقة الصحيح أنه لا يضمن نقص السوق فإذا حين نقص حيننا نقص الدوارات مضمون ونقص المنازع مضمون ونقص السوق والسعف غير مضمون الآن <تصفيق> هذا الخط القليل للبناء رحمن وراضي نرضي هذا موقني هذا نقص صفات الان سيدخل في نقص صفات ولا يذبه ضمان مرض عاده الضرئيه صوره المساله اخذ دواب وهي مرض ابن او بقر او غنم ارتقضها وهي مليئه ثم ردها وهي الصحيحه قد عوثيته وشفاها الله عز لا يضمن النفس وكذلك لو أنه أخذها وهي سليم وصحيحة وهي صورة المثلة التي معها ومرضت عنده ثم شفيت فلو ردها وهي صحيحة لا ضمانها له فلو أخذ خمسين من الإبن خمسين بأس من الإبن لما أخذ هذه الخمسين أخذها وليه سليمة ما فيها أي مرض ولما ارتصادها بعد الشهر ظهر فيها الجرب والحياب الدنيا الصحة مريضة وردها مجروبا تقدر قيمتها وهي صحيحة وتقدر قيمتها وهي جرباء ويدفع ويدمه ضمان نفس لو أخذها وليه سليمة وردها وهي مريضة بمرض نفسها مريضة نقول هذا المريض يرجع إلى أهل الخضرة كي ينظرون النقص الحادث في هذا النقص كم قيمته؟ قالوا ريال نقول رد الإبل النريضة في حالها ما هي مريضة ضمان النقص إذن لو أخذ صحيحة وردها مريضة ضمن نقص النقص ولو كان النقص من غير يدي يعني بعض الأمراض تأتي بسببه هو وبعد المرض لا يتدخل فيها فسواء تعاطف سببيه فاعتدا او لم يتعاطف سببيه اهم لو ساعدك سائل كيف ضمنته وقال لك ارى يحل لك انه لو تسبب في مرضها لذب مثلا يشفيها نعم ملوثا فنريد في هذا النا حديث سببيه ان قصد فهو رضوان والا نقص خطا موجب للزمان لأن السببية نوعان سببية اعتداء وسببية خطأ فسببية الاعتداء يقصد أن تمر فحيث لا إشكال أنه نظن يقول الآن أقبل منه أنه لو وضع لها ما يوجد يتسبب في المرض أنه يظن لكن لو أنها مرضت من الله جاءها المرض هكذا فضاء وقدر ماءها طيب ومرعاها طيب ومرض فحيث لماذا نظن تقول للباب اليد العالية لأن الضمان يقوم بالتعدي ويقوم باليد ويقوم بالإشباع على كل وجوه للضمان فتضمن من جهة اليد إذا كان ما له دخل في الشيء تقول لأنه لما أتفض صارت يد بيد العدوان ويد العدوان تضمن تسببت أو لم تتسببت نقول له يقول لك كيف وديه ذلك تقول نعلم لأنه لما اعتدت يده وأخذها وهي سليماً صحيحاً فإن الله أزمه في ذنته أن يردها صحيحةً سليماً فإذا نقصت وصابها الضرب ولو كان قضاءً وقدرًا فإنه لم يرد الكامل كاملاً وإنما ردها ناقصاً فلم يرد النهي فيجب أن يطمام بيده التي اعتدها هذا سنة سنة فلما اليد العالية لأنه بالرصد صار متحملاً وعلى هذا يجب علي ضمان النقص في الصفات ولو لن يكون له تسبب لاحظ الأول النقص الذي كان في المناشع يفعل شيء ويتدخن ليجعل المسوغة مضروبة ويجعل النوى غرفاً والحبة زرعاً فهذا يفعل فيه تعاطى مثل هنا في كثير من قد يكون له التدخل مثل ما لو علم لكن كبيراً لا تكون الصفات من غير الجديد لا وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص هذه المسألة صورتها أن ينقذ الشئ المخصوح من وجه ويزيد من وجه آخر أخذ البهار رقيقاً قصب رقيقاً فلما قصب الرقيق اغتصبه وهو سهيد فمرض عنده قلنا يضمن النقص العالد بالمرض فلو كان هذا النقص يوجد عليه ضمان سمسين خمسينا اخذوا قمة مئة وهو صحيح ورده مريضا بنقص خمسين فقل يرد هو خمسين طيب لو انه علم هذا ضغير صنعه وهذه الصنعه جادت لقمتي خمسين فهو نقص من وجه وزيادة من وجه آخر هل نقول ان هذا الرقيق مكافئ ونجعل هذا المكافئة ونجعل الخمسين بالنقص مقابل الخمسين بالزيادة الجواب فيه إن كان إن في كانت الزيادة من جنس النقص كافئة وإن كانت الزيادة من غير جنس النقص لم تكافئ لأنه ثبت استحقاق صاحب المرصود للضمان نقفه للمرض والتعليم خارج عن المرض تعليم شيء والمرض شيء آخر وعلى هذا يكون عليه ضمان النقص والزيادة لم يأمره أحد بتعليمه وليس هناك من عن المعلم وعلى هذا تكون الزيادة التي أدخلها من عند نفسه لا لا يكون له فيها التشقاط لأنه من أمره أحد في هذا التعليم فليست هناك مقابلة ومكافرة لكن لو كانت من جنس التعليم أخذه قد تعلم صنعا ثم نفي هذه الصنعة أخذه وشغل في أمام أخرى مجانسة لهذه الصنعة فتعلم فيها جانبا من جنس الجانب الذي كان يكتمها أولا ونفيه حينئذ نقول أن هذا التعليم لما كان مقاربا من جلس الأول فلم يكن النقص من كل وجه أكثر في النقص فيمكن أن يعرف ويكافر لكن في المرض هذا المرض مع السعليم جلسان مختلفان فلا يتكافان ولا يتقابل وإن تعلم أوثمنا فزابت قيمته ثم رقي أو هجل فنقفت ضمن الزيادة هذه المسألة الحقيقة في الأول الأمزل كلها من جهة الفصرفات الفصرفات الغاصمة هنا الحقيقة الضمان باليد العادل مضمن الغاصل من جهة اعتدائه فلو أخذ المقصوبة صحيحا ثم مريضا ثم شفيا عندك ثم هذا مريضا مرة ثانية فرده مريضا نقول لما شفي ويده يد عزوان ثبت عليه المعصوب كاملا لأن كل دقيقة وكل لحظة يقوم فيها الاصل الخطاب المتوجه علي أن يرد فلما سلي وعوفي وشفي توجه علي الخطاب الله عزو جم يرد حقوق إلى أصحابه فامتنع فأصلحت يده متحملا المسؤولية لما رد كما لو أخذه صحيحا ثم مرضا فإذا أخذه مريضا ثم شفي عنده ثم آوده المرض يجب عليه ضمان النقص العالد بالمرض كذلك أيضا لو أخذه هزينا ثم أطعمه فحسن حاله وأصلح اتفاكه كاملا بالسنى المنحيه فترد مرة ثانية وقصر فيه حتى أصلح هزينا فَرَدَّبُوا هَزِيْنًا أَخْلُ إِظْنًا أَنْ نَقْصَى الْعَارِفِ الْهُزَانِ وعلى هذا يكون التضميم من جهة اليد الآبية ومركب ومغاصب وطالب مشارعاً برد المنصوص فكل تأخير يوجد عليها الضمان وأنتم تعلموه من أمثلة هذه المثلة الودائح وأن ما تقبل معنا الوقيل إذا أمر برد الشيء وقصر فيه وتأخذ فهذا إهنان يوجد أن تتقل يد اليد الأمانة إلى يد الضمان ولا كدان فإذا قصر صار معتدين إذا قصر وأهمل صار مهنة فيبذل لأطلق مقصير هذا طبعا ما يؤثر في اليد اليد هي يد يده يد يد يد عافية غاصب يده معتدين فثق المسألة أنه إذا تحسن حال المرسول فإنها حال ثمان يجب عليه أن يود ذات فلما قصر وتأخر ثقض ضمن ذلك النفس الذي وقع عنده وتحت يده وتكون يده يد ضماما هذا الرجل ضمن الزيادة فما لو عادت من غير جسي الأول فما لو عادت من غير جسي الأول كما تقبل ضمن كما لو أنه أخذه وهو صحيح ثم مرض عنده وعلمه صنعة فكافة إمرأة فقد رده بزيادة من غير جسي الأول لأن الجنس الأول الصحة والزيادة العلم علم الصنعة وعلم الصنعة ليس من جنس الصحة الصحة بابها خاص العلم بابه خاص فإذا نقول إنه لو رده يرده مع ضمان النقص ويجب عليه ضمان النقص الذي حدث في حال اتصابه للعين ومن جنسها لا يغنى ان ذاتها من جنسها لا يضمن الا اشقرها صوره المثل في هذه لو انه اخذ المخطوط وهذا المخطوط يتقن ثم علمه صنعه ثم علمهم قناه ثانيه من جنس الصنعه نفسها في الاداره في الاداه في الكهرباء في الاداه فلما علمهم ايا نسي الصنع الاولى الصنعه الاولى تكون قيمة الرطيف مئة ألف والصنعة الثانية التي علمه إياها تبقى قيمة الرطيف كما هي لإبارة مئة ألف فإذا ليس هناك النقص الصفة وهي العلم كاملة يعني الجنس واحد وليس هناك تأثير للعلم والصول لكن لو أنه اختصبه وهو يبقى فإن الله علمه الصمعة الثانية وجعله يعمل فيها فنسل الصمعة الأولى التي هي من جنسها وكان الصمعة الثانية أقل فقيمته ثمانين والصمعة الأولى سيكون قيمة مئة فيضمن الأشياء وهي النقص فإذا إذا جاء إذا, جاء إذا جئنا المقابل ومكافر النقص الموجود بالزيادة الحادثة ينظر إلى اتحاد الجنس فإن اختلف الجنس لم تؤثر الزيادة في النقص ويجب رمان النقص ورد الحين ذائدة دون دفع شيء للغاية أما إذا كانت من جنسه يعني من جنس الشيء المرصوب فإنه في هذه الحالة ينظر إلا أن تساوي أو تكون أكثر أو تكون أقل فإذا كانت مساوية فلا أشكد إن كانت أقل ظننا النقص وإن كانت أكثر رده بذيئة هذا بالنسبة لقوله إذا أكثر منه. من الله قال رحمه الله أطل أثابت أن الله رضي له الشيخ وجزاكم كل جزا فقلت الشيخ إذا طرف الغنط بالشيء المرسوع في من فأس أرادها المالك ومن شكمه في ذلك أسافق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونا إما بعد فإذا تصرف الغاطب ورضي المرصوب منه عن تصرفه وأقره فهذه المسألة تأتي على صور عديدة ومن أشهدها أن تنتقل إلى مسألة الصلح ويرضى المقصوب منه بما فعله الغاصب على سبيل الصلف والمعاوضة خاصة إذا كانت بناك الزيادات توجب المقابلة بحيث يدعى الحقه في مقابل ما أحدثه غاصب أما مشيش الأطل الشرعي إذا رضي الغاصب فصرأ المقصوب منه فصرف الغاصب فقد فقط استحقاقه يعني في هذه الحالة إذا كان رضيب وما فعله ما أقبله ولا أريد أن يرفع لي بيادة فقد, فقد فقد استحقاقه أخذ داب الدواب قيمتها مثلا 50 ألف وردها قيمتها بتصرف فيها وأحدثه فيها فردها ناقصا مريضا وقيمتها 30 ألف فقيل له حقه قال ما شيء أنا راضي بهذا التصرف وتنازل عن حقي وابرأه فلا إشكال نحن تكلم عن الأصل أن الأصل يوجد الضمان لكن إذا ربي المقصوب منه أقرى فعل غاصب أو مثلا ضرب المقصوبة فربي المقصوب منه وقال أريد مغروبا فحينئذ لا إشكال لا يريد أن يطالب لحق في ذلك فناله والتصرف الذي فيه مقبول منه فيفتق استحفاقه بالغبار الله في أهل أهل أسأل الله بله فضيلة الشيخ لا نطيحك لمن يكثر عن طلب العلم ولا يكثر عن مسابدة مسائله وكيف تقوى الجنة في طلب العلم أكذا بخم الله في طلب العلم فعله أشباب فأظمها وأخطرها وأشهدها سوء النية وتغير الطوية الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فالعلم فيه فترة فلربما دخل طالب العلم وقلبه للناس فإن وجد حلاوة العلم ووجد عزة العلم لأن العلم حلاوة وله عزة وفرانة وأنس ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواه ومن خاض بحرور العلم وخاض في هذه الجنوب المستفادة والمستقاع من يور الكتاب والسنه الهتوا عن كل شيء وكان العلماء رحمهم الله يتحدثون بما رهده الله من فضله ولذلك قال الشيخ الإسلام من دنيه جنتي في صدي فالعلم جنة لا يعرف حلاوتها ولا نبتتها ولا براتتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجل فكمن عليه النعمة وكمنها نسأل الله العظيم من نمه وكرمه نجعلنا من ذلك الطشر فإذا وجد لذة العدل وأحس أن الله أعلمه وأنه قد ابتقى عن نسوى الجهل ربما اغتره وظن أن له من الشول والقوة الذكاء والحذر ومكنه من ذلك فإذا غيرنا بنفسه غير الله المبين فسلبه الله حوله فسلبه قوته وأصابه بالخلال والفتوح النية التي تؤثر فيهنة طالب الهن والنية هي الوقود الصالح الذي تتقذ به القروه وتشتعل بنور الإيمان حتى تتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل كلمة وفي كل خر فلا تشتفي سآمه ولا ملل ولذلك نجد السلام الصالح وحينه من الله مما كانت ميتهم خالصة لله عز وجل نحسبهم من عن زكيه دعلى الله عز وجل فغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والولدان وحصل لهم من المشاق والمتائب ما الله وكان الوجب ينتظر الحديث الواحد أرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نجده اليوم من أسهل ما يكون مدون في الكتب كان الرجل أدرس على طعامه ولم يقطر يوما وهو في شدة الجوم فإذا جلس لهيئ طعامه بنفسه قيل له إن الشيخ عقد نجلسا الشيخ الخلان له نجلس في نفسه كبه يريد أن يحبه فيطرق طعامه من أشبه الشيخ وهو جائح لكن الله يطعمه وهو في شدة الإعياء رحمه الله يمده بحوله وقوةه جنة الصدور تنسي الإنسان سآله ومن المتعب النصر منهو مان لان الشعار طالب علم وطالب الدنيا منهو مان لا ليش في هذا فتجد طالب البن لو الهم الصادق قد خاص ومن صدق الله صدق الله معه ان الأمر الثاني الذي يؤثر فيهما الطالب العلم الجهد لحقيقة هذا الهم ومن عرف ما هو هذا العلم وما كانت العلم عند الله سبحانه وتعالى وما هي عاقبته المحنوطة في الدنيا والآخرة هانها ليه كل شيء وبدل كل ما يستطيع لبلوغ هذه المنزلة الكريمة والدرجة الشريفة المنيتة وهو يسأل الله صباح مساء يكون المآية إذا عرف حقاً عنه قدرة لن يفعث لن ننصب ولم يشتف السعب ولا سأمه للمنك ولذلك قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْإِلْمَ دَرَجَانَ ما رضي الله سبحانه بشيء يقرنه بأحب الأشياء إليه وأعظمها ذنفى لديه وهو الإيمان به سبحانه وتفيده الذي أنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله أُوصله ما رضي أن يقرن به إلا الإلم فقال يرحى الله منكم. وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْإِلْمَ دَرَجَانَ فقرنه بالإيمان ثم قرنه بالإيمان في الثواب والعاقدة وها لم أفضل ما يكون وأجل ما يكون لأنه لو, لو قرن العلم بالإيمان من جهة عامة على سبيل الإطلاق والعموم ليس كقرنه من جهة الثواب لأن المقصود الأعظم من الأعمال والأقوال والطاعات سوابها وعاقدتها رجزاؤها لأن العدد ينتظر لله حسنا بذاء فإذا قرم الله أعظم الأشياء حينها وأجلها وأظهرها عليه للعلم بل على عمال النسي من دلة الحظيمة ومرتبة شريفة كريمة ولذلك توقف الهدل بين يديه سليمان نجل ما على وجه الأرض يومها أحد إلى الله ولا أكرم على الله وقف أمامه وهو طائر ولكن بسبب العلم تشرف أن يقول له أحفت ظمانا فشكي فإن مكانا ومنزلا يتبوأ لها الصاحبة المنزلة الكريمة في الدنيا والآخر إذا عرفت شرف الدين وعرفت ماذا يريد الله من هذا الدين جاء لك الله عز وجل فهمة كاملة ولا تذعب ولا تحس الشآمة ولا بالنبل متى ما عرفت شرفا ما تطلوب. إن الذي تطلبه أحده الله عز وجل وشرفه وكرمه وأحذ أهل فجعلهم من خيرة خلال خلفه فقال صلى الله عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أحد الله العلم وشرفه وكرمه فاختار أهله وأشرف المواطن وأحدها وأعدها عند الله سبحانه وتعالى بعد التوشيد وهو الصلاة وزيئ فلا يتقدم لإمام المدنة إلا معنى وقال صلى الله عليه وسلم يَأُمَّر قَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ونظر كيف المنهي صلى الله عليه وسلم يشرف أهل بين الناس ودين ربهم الإنامة التي هي المقام الشريف والموفد المنير أن تكون بين جباج وبين ربهم مؤتمنا على أركان طلام شرائطها وواجهتها في شرف عظيم تحمل حتى سهر المأموم تحمله كذلك أيضا شرف الله عنه فرفع قدر أهله إذا تكلموا به ففي يوم الجمعة من تكلم وقال لأخيه أنصف فقد لنا ومن شرطه أنه إذا تكلم بهم أمر الله غياء النسط فلذلك تأتي الملائكة يوم الجمعة على أبواب النساج ويكتبون من بكر وابتكر حتى إذا قام الخطيب يخطب فضروا الصف فأنصفوا أنصفوا للهان الرباني الذي يتكنن عن علم محمد رسول الله من أن الناس تنتظر من يدلها على الله ويهديها إلى صراط الله لا يمكن للناس الناس الأنوات لا يمكن أن يحيط إلا بالهلم والناس في ضلال لا يمكن أن يهدو إلا بالله لأنزوج السنة للناس الذين هم مرفوث الأنبياء والناس في الشقاء لا سعادة لهم إلا إذا تعلم وعلموا والناس في عذاب لا يمكن أن يرحم إلا بإذن وإذا رفق الله تعالى وإذا قرحوا القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم فرحمين هذا فقط لأنك تستمع للقرآن فكيف إذا استمعت ووعيت فالرحمة تامنة فالأمة لا تزاعد عنها وتأذن وشقاء حتى تأذفينها وتأذي الشرف هذا العلم ولذلك كان الصلب الصالح رحمه الله أعرف ما أشهدنا واوله المستحاضه صلى الله عليه من حق هذا العلم حين نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحيله صرا و بخاره والرجال والنساء النساء يكونون يا رسول الله اغلد الرجال على حديثك فجاء ابن العم تحدث ابن العم بشعور من فضله وقال السهيل مارج الى اهل المكان قال والذي يحدث به السهيل ما رأيت اشد حبا من أصحاب محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كلمهم إلا أطرقهم وكأن على رؤوسهم الطيعة وما رمعوه بعصارهم رضي الله عنهم أحضار وعرف السلم الصالح رحمه الله فضل هذا الإلم حينما تتلمذوا على الغلماء وتجدهم حريصين على مجالستهم حريصين على حبهم حريصين على نقل شتاويهم ونشر الخير عنهم حتى شارت الأمة في علم مستها وعلوم شأنها لما رأتوا حفظهم والله ياربك لهذه الهلمة أن تنال الخير في الدين والدنيا والآخر إلا بهذا ولا يمكن أن تناله إلا بحضر الأسم بحضر العلماء وطلابهم ولا يمكن لطلاب العلم أن ينال هذا العلم بهمة صادقة لا تعبد إيها ولا مصد ولا تآم ولا ملد إلا إذا عرض الله العلم حق هذا المقصود أن الهمة تفتقل عن ساعي الشرفة التاجر في منصينه يصفر ليلا ويبني جسمه وتصوبه الأمراض في بعض الأحيان يكون مريضا فإذا رأى الدمامير والدرائم أنهت عن مرضه وشقه فقيف بمن يرى رحمة الله عليه وسلم فطالب العلم في كل كلمة يجمعها ترفع له درجة وترفع له المنزل وحالك اليوم ليس كحالفة بالعلم وحالك جالسا في مجالس العلم من شرح مجالس العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر للعبد الشقيق الذي يمر وليت لسمحره من ذكر الله جد تقول الله تعالى وله قدر خط يقول ان فيه فلانا قدم حطام كثيرا من الضره فجلسناهم قال الله تعالى وله قدر فر ثم القوم لا يشقى به المجلس الله اكبر حتى دالت العند فيه السعاده وفيها الطحنه تكون منها وانت من شرفه صدر من القلب إذا عرف طالب عن طيمة العلم سعيدا كذلك من المرحل أن هم الصادق الشكر لا شكرتم لا أميدا منه طالب الأن الذي يريد أن يقوم من المجلس يشتاقه من الذي بعده أن يشكر نعمة الله عالمه وذي مجرد ما ينتهي من المجلس قلبه معلق بالله عالحا حق الله وحق العباده فيشتر بالله عز وجل اللهم عز وجل تعلم تلم عن عبد العالم كل كلمة تتعلمها كم من أمم تنتظر من منها كل سطر تقرأ وتفشع فهو بالدرجاء و بالحسنات و ربع سلطة الدنيا و مرضاك ربك فإذا إذا نظرت لك أصدت رحمة وأصدت خيرا و فقل الحمد لله يرضى الله عنك إن الله لا ليرضى عن عبدك جاءكم الأكلة فيحمده عليها و يشرب الشرطة عليها فكيف بمن أصاغ لونة العلم التي هي أشرف مياقها من, من الشعر قريبا <تصفيق> بك لا تقوم من يسعين لو أنت الله وتشكر وتثني على الله لما هو أعلم الله يقول لنبيه وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك أعلم قال بالعين إذا شكر نعمة الله وهبه الله الفتح وزاده من الهنة الصادقة كذلك يشكر نعمة الظلمان لأنكم فضل السلام الصالح فلنسك ثم المجلس يعني انجلسته فهل لما قلت من المجلس فرحمت عن صاحبك المجلس وسألت الله أن يرحم سلف هذه الإنة الذين حائدوا العلم ومعه وتعبوا من أجلك حتى أصلح العلم اليوم سهلاً بين عديك تنظر أمامك دواوين في الأنة السلف الصالح تعيش الشاعات والنحظات وأنسي أمس أظيم بين يديك الأعلم وفحول الفلم فهل شكرت فضلاً بعد شكر الله أجل وتع من لا يشكر إلنا سلا يشكر إلنا فطالب العلم ألمية القلب الذي يأتي مثل الذي يغذق الله عليه أنا فلا يشكره فالذي لا يعرف حق الولماء ولا يعرف فضل الظلمات الذين تعلم على كتبه وتعلم على علومه من ناسه رحمه الله ورحمته الله عاشه وأنار الله ضموره بأمواله الصاطعة وجعلها في أعلى عنه لما أثبت لهذه الأنه هنا خير فهي كفر فالترحم على الظلمات وعلى الأئمة وحبهم والدعاء لهم والسؤال الله ليتجاوز عن مسيئه هذا مما يحنح الله به على طالب الإلم ويبارك له إهمته ويبقى من شرح الصدر مطلئنا الصدر لأن علمه زاده معرفة بحق الإلم ما يمكن لأحد أن يعرف حق الإلم إلا أن أعرف حق الغنماء وفضل الغلماء فشكر لهم ودعاهم فيما هو عقيدة السبب الصالح ولذلك يقول إمام الطحال وأهل العلم من الصحابة والتابعين أهل الخير والأتف والفقه والنظر لا يطرون إلا بالجميع ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل اللهم أسألني شهاده فطحنا ودعم عندك في آل الدرجات وحشرنا به في نعيم الجنات أنك على كل شيء قدير وقال رفض دعوانا الحمد لله رب العالمين